کم آ ن ذنا لم <تصفيق> تعلم ذا كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من بعد كنفارا خسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين I'm وَأَنُ نَيِّذُ خُلُقًا جَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ غُرَّنَ أَوْ نَفَرَتْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ Bye-bye. Hey. that the old summer. my